124. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم 125. ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتروا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو اصْبَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَ الح المبين الخبيساتُ للخبيين والخبيسون للخبثات والطباتُ لل الطيبين وَطيبون للطبات ألاائك مبرونَ بَِّ يقولون لو مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون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 والله يعلم ما تردون وما تكتون قل للمؤمنين يوضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للممنات يوضضن من أبصارهم وَحفَظْنَ فروجَع وَل ي بذينَ زينةَع إِلاا م ظهرَ مِ والال يَضِ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 وَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْهُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا وَعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 Don't be...